126. ما لكم لا تناصرون 127. بل هم اليوم مستسلمون 128. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 129. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين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 غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 117. إنا كذلك نفعل بالمجرمين 118. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 بكأس من معيين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعيدهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ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 فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فوَظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 سقيم فتولوا عنهم دبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزف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 مَدَنَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ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 فاستفتهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون